والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائك اِكَ تَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِن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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه